وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا نساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد سره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفضل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يستهزئون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمان تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم قال دينك في دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر واتعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فَنَذَرُ الذين لا يرجون لقاءنا فِي طغيانهم يَعْمَهُونَ وَإِذَا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أَوْ قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه برؤوا مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أحلفنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 قل الله أسرع مكرا إن أسلنا يكسبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك, حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف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 رب به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها وزينت حتى زخرفها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها ام هنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفطل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى طراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وَلَا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مغلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لواطلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أن يملك السمع والأبطار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله وقفكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون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 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم ضر بَعْفَكَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعتا من النهار يتعارفون بينهم قد خطر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه الم... قل أرأيتم إن أتاكم عذابه أو ماذا يستعجل به المجرمون قل ارايتم إن أتاكم عذابه أو ماذا يستعجل منه المجرمون؟ اذا ما وقع امنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويتنبئونك أحقه قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 وَأَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كَبْرَعَلَيْكُمْ مَقَامٍ وَتَذْكِيرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمْمَةً ثُمَّ خُضُوا إلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُتَأَتِّقُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَذْهَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ قَالَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ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 وقال فرعون اقتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويقطع عذاب ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما امن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قم على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 فاليوم ننشيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا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 أَقَدْ جاءك الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاتِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونث لما آمنوا كشفنا عنهم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 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ أَلَمْ نَأْمُرْ بِكِتَابٍ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نذير وَبَشِيرٌ وأن تستوفروا ربكم ثم توبوا يمدعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل متم ويختفي الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون قدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات في الأرض إلا عن الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم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 ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبثه ألا يوم يأتيهم ليس مفروفا عنهم وحاط بهم ما كانوا به يستهدئون ولئن أذقنا الإنتان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤث كفور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 وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم قابقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأل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 اولئك الذين ليس لهم في الاخره ان النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن فضله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من اكترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم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 وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتا لي رحمة من عنده فعميت عليكم, فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ان اجري الا عن الله وما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينكرني من الله إن أفلا تذكرون ولا أقول لكم عين خذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينهم لن يأثي ولا أقول للذين تزدرى أعينهم لن يأثي ولا أقول للذين تزدرى أعينهم لن يؤثيهم الله خيراً الله وأعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الضالين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 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واطنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب لي الذين ظلموا إنهم مغربون ويطنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه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 قال ساوي إلى جبل يعطمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرطين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطمعي وغيظ الماء وقضي الأمر واتوت على الجودين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إِنَّ بني من أَهْلِي وَإِنَّ وعدك الحق وَأَنْتَ أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أَهْلِكَ إِنَّهُ عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إِنِّي أعظك أَنْ تكون من الجاهلين قال رب اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين قيل يا لوح بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من من معك وامم سنمدهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب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 قالوا يا هود ما جستنا ببينته وما نحن بتارقين آل هدى عن قومك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا هود ما جستنا ببينته وما نحن بتارقين آل هدى عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آل هدى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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعطوا رسلا واتبعوا أمر كل جفار عند وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة على إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي طريب مجيب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 فلما رعا أيديهم لا تصل إليهنهم وأوجت مِنْهُمْ خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءتهم بشرى يجادلنا في قوم لوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم الله منيب يا إِبْرَاهِيمُ أعرض عن هذا إِنَّهُ قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتيهم عذاب غير مغدود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطعف بهم درعا وقال هذا يوم عَصِيبٌ وجاءهم قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يَا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لَكُمْ لكم اللَّهَ الله ولا تخزون فِي في ضيط أليس منكم رجل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 ولا يمتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جامرنا جعلنا عاليها سابلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موجود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعزوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم لوط قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد